يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين